الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين يقول المصنف رحمه الله المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد النبينا صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الدرس السابق بعض المقدمات عن المبتدأ و. شرعنا في شرح تعريف المصنف في شرحه حيث يقول لاسمه المجرد أو هو لسمه المجرد عن العوامل النفضية للإسناد لهذا الإسناد. لسمه خرج به الفعل هذا القيد خرج به فعل وخرج به فعل و الحرف. فالمبتدا ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا. ولسمه قسمان اسم صريح كالله في قوله كله ربنا و محمد في قولك محمد نبينا هذا صريح او مؤول قد يكون الاسم مؤولا كقوله تعالى وان تصوم خير لكم وان تصوم خير لكم ومن اياته انك ترى الارض خاشعه هامده فانك ترى اي رؤيتك اي رؤيتك هذا كذلك مصدر مؤول من انه ما دخلت عليه إذن المبتدا هو الاسم المجرد المجرد اي الخالي من العوامل اللفظيه الخالي من العوامل اللفظيه سبق معنا أن العوامل قسمان عوامل لفظيه وعوامل معنويه عوامل لفظيه وعوامل معنويه الان في المثال ذكر المصنف الله ربنا هذا مبتدا مجرد لا يوجد قبله عوامل لفظية لا يوجد قبله عوامل لفظية إذن قد يوجد قبله عوامل معنوية وهذا الذي سيقرر بإذن الله المترد عن العوامل لفظية العوامل لفظية ليس على اطلاقها في تعريف المصنف رحمه الله وإنما قد يسبق المبتدا بعوامل لفظية قد يسبق المبتدأ بعوامل نفطية وهذا كثير في كلام العرب أو في الكلام العربي من ذلك من ذلك أوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم الآن هذه من حرف جر زائد حرف جر زائد خالق مبتدا خالق هذه هي مبتدا مبتدا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل أين المحل القاف أحسن القاف محل الإعراب وهو آخر كلمة الإعراب تغيير أواخر الكلمة اشتغال المحل بالحركة المناسبة لحرف الجر الزائد والأصله هل خالق غير الله يرزقكم الآية كذلك أوله قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى ليل تعرب مبتدا مرفوع ورفعه ظاهر ام مقدر ظنما مقدر من مانع منع من ظهورها اشتغال محل بالحركة المناسبة لحرف الجر الشبيه بالزائد وهو رب المحذوف والتقدير ورب ليل كموج البحر ارخص دوله. هنا المصنف رحمه الله قال المجرد عن العوامل اللفظيه قوله العوامل اللفظيه ليس على اطلاقه بل هناك قيد وهو ان تقيد هذه العوامل اللفظيه بماذا غير الشب... الزائده ولا الشبيهه بالزائده مفهوم. الزائد ك من في قول تعالى هل من خالق غير الله حرف ذر زائد والشبه بالزائد كربة كقولهم في المثل ربة صدفة خير من ألف مئة والتقدير صدفة خير من ألف مئة صدفة خير ألف مئة صدفة المبتدى مرفوع خير خبر إذا قلنا رب صدفة نقو رب حرف جر شبيه بالزائد وصدفة مبتدع مرفوع ورفعه ضم المقدر منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة حرف الجر شبيه بالزائد خير خبر مرفوع رفع ضماع من حظ جل في معاد اسم مزروع ومضاف ومضاف إليه إذا ما معنى هذا ان المبتدا قد تلحقه عوامل لفظيه لكن عوامل لفظيه ليست اصليه كالفعل وحروف الجر الاصليه بل قد يلحقه عوامل لفظيه وهي حروف الجر الزائده او حروف الجر الشبيهه بالزائده واضح اذا المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده ولا الشبيهه بالزائده للاسناد للاسناد اذا هذا القيد القيد الثاني وهو المجرد عن العوامل اللفظيه قلنا ماذا ماذا قلنا ان العوامل ان العوامل هنا ليس على اطلاقها بل قد يلحق المبتدا ماذا عوامل لفظيه وهي الزائده كمن وشبهها بالزائده كربما مثلا واضح وهكذا دين اسناد دي قوله الاسناد He to ما كان initiatives يكون Is لا مسندا dragon مسندا feature مسندا إليه زيد صادق زيد صادق الان زيد مسند إليه صادق مسند الصدق اسند الى زيد الصدق اسند الى زيد فزيد مسند اليه الصدق فكاننا قلنا لزيد اصدق يا زيد فصار زيد صادقا فقلنا زيد صادق اذا زيد اسندنا اليه الصدق ان يقوم بالصدق فقام بالصدق فقلنا زيد صادق اسندنا اليه الصدق واضح فزيد صادق اسندنا اليه الصدق فالصدق مسند الى زيد هذا مسند وزيد مسند اليه رأيت مسند اليه الصدق فنقول مبتدا مسند مسند اليه لانه قد يكون هناك اسماء مجرده عن العوامل اللفظيه الزائده وغير الزائده ولكن لا اسنده فيها لا اسناد فيها ف كزيد واحدة هكذا دون تركيب لا إسناد فيه لم تسنّ إلى شيء ومثل خمسة عشر هكذا لو قلت لكم الآن زيد ابتداء قلت لكم زيد هل هذا ابتداء هذا لا يسمى أصلاً لا يسمى كلامه ولا لأنه لم يوجد فيه تركيب لم يوجد فيه إسناد التركيب وما تألف من كلمتين فأكثر زيد لا لكن لا قلت لي من جاء عفوا لو قلت لي كيف زيد فأقول لك مريض تقول لي كيف زيد فأقول لك مريض هذه مريض وحدها ماذا هي اسم مجرد عن العلم النفضية وهو مسند إليه أين الإسناد الإسناد مقدر والتقدير زيد مريض فهنا المبتدأ الحذف للعلم به فهنا تحقق is بين explanation وبين the مع and لم disease, with ما بزيد. كيف زيد مريض؟ التقدير the مريض هذا خبر لزيد. disease? عن disease. فقلت لك مريض، the قلت لك زيد مريض. لماذا the disease. زيد؟ told للتكرار، about يوجد في الكلام ما يدل، ما يدل عليه. كيف زيد؟ انظر. كيف حال زيد أو كيف زيد فتقول مريض مباشرة لكن ابتداء دخلت عليكم فقلت لكم زيد أو قلت لكم مريض هل تفهمون شيئا لا تفهمون شيئا لأنه لا يوجد تركيب لا حقيقي ولا تقديري وبالتالي لا يوجد إسنان ومنه فليس كلاما لا نعم تلك نعم ليس كلاما يعتبر كلام هذا تعريف المصنف رحمه الله في شرحه وإن كان فيه شيء من الملاحظات بعض الملاحظات بعضنا تذكر حتى في مستويات اخرى ان شاء الله واضح هذا عموما الان بقي الخبر بقي ماذا الخبر الخبر كيف يعرف او كيف نفهمه مم. ها هو هو الجزء الذي تتم به مع المبتدا ماذا؟ فاء بالنار يقول هو وال والخبر الجزء المتم الفا المتم الفائدة كالله بره والأيادي شاهدة والخبر الجزء المتم الفائدة المتم الفائدة الجزء بعضهم يقيدوا بالمسند كما قال ابن جل هو المسند لكن لكن لعل الجزء أولى لان الخبر قد يكون جمله وقد يكون شبه جمله وإن كان المسند يدخل فيه لان الجمله لان الجمله لا تسمى لا جمله التي تكون في محل الخبر في أول بما تقدر بماذا بمفرد الجملة المحل كلها تؤول بماذا بمفرد الجزء اذن هو الجزء المركب مع أي المسند الجمله المسند ومسند اليه في الجمله الاسميه في الجملة الاسمية عندنا مسند ومسند اليه مسند ومسند اليه في الجمله الاسميه المسند اليه هو المبتدا واضح والمسند هو الخبر في الجمله الفعليه عندنا فعل وفاعل الفاعل هو المسند اليه والفعل هو المسند واضح في جمله الاسميه المسند اليه هو المبتدا في جمله الفعليه المسند اليه هو الفعل إذن هناك تقارب بين الفاعل والمبتدا وفي الجمله الفعليه المسند هو الفعل نعم المسند هو الفعل والخبر هو المسند في جمله الاسميه فهناك تقارب بين الخبر وبين الفعل تامل في هذين المثالين صدق زيد وزيد صادق اين المسند في صدق زيد هذا مسند اين المسند اليه في في جاء صدق زيد زيد في الجمله الاسميه زيد صادق اين المسند صادق اه صادق واين المسند اليه زيد رأيت صدق زيد زيد صادق صدق زيد صدق زيد لو قلت لكم بنى زيد بنى زيد مدرسة امرناه بالبناء اسندنا اليه مهمه البناء فبنى زيد مدرسته زيد المدرسة. ماذا اسندنا اليه البناء فالبناء مسند اليس كذلك اسند يسند مسند مسند مسند, مسند. اسم مفعول اعطيناه الفعل وقلنا قم به المسند اليه من هو زيد اسندنا اليه مسند اليه فبنى زيد صام فزيد هو المسند المسند اليه اذا الخبر هو المسند في الجمله الاسميه والفعل هو المسند في الجمله الفعليه والفاعل هو المسند اليه في الجمله الفعليه والمبتدا هو المسند اليه في الجمله الاسميه اتضح هذا الامر اذا هناك علاقه بين الفاعل او تقارب او تشابه بين الفاعل والمبتدا وبين الخبر و والفعلي وبين الخبري والفعل يعرفونه الخبر كما ذكرت لكم هو الجزء المتم الفائده لا بد من الفائده مناط الامر على ماذا على الفائده على الفائده فلو قلت لك زيد وسكت زيد وسكت هل ترتبت هنا فائده لا لم تتغفين يأتي الخبر فأقول لك ماذا فأقول لك زيد صادق زيد صادق بماذا افدتك بالصدق لا بصدق زيد زيد فزيد معلوم عندك زيد اليوم الكلام كله على زيد زيد صادق أنت تعلم زيد لكن لا تعلم أخباره فمن بين أخباره أنا اقول لك صادق فرأيت أن هنا صادق ماذا فائدة تمت مع المبتدا هذا الجزء الذي هو صادق مع هذا الجزء الذي هو زيد ماذا أتم لنا الفائدة فنحن نعلم زيد لكن لا نعلم صدقه فأفتنا بماذا بصدقه فقلت زيد صادق فهو الجزء المتم الفائدة مع من لا قلت لك صدق زيد صدق زيد الان صدق هل نقول خبر لا نقول خبر لماذا لانها تمت الفائده لكن مع من مع من ساعد ولهذا جاء القيد الثالث وماذا الجزء المتمم الفائده مع مع المبتدا مع المبتدا حتى يخرج الفعل لهذا هناك تقارب بين الاسم بين المخبر والفعل So, we came كون the مع من مع المبتدا واضح the الجزء المتم with هذه تعريفات the سنتكلم عن المعاني التي هي من value ما نفهم به المبتدا the failure. These are the teachings. Now, we will زيد زيد صادق و وزيد عندنا وزيد قام أبوه وهكذا أمثلة كثيرة جدا. الان زيد صادق الا يعني ان زيدا اتصف بصدق اتصف بصدق من صفته انه انه صادق الان هذا مبتدا وهذا خبر هذا ماذا يشبه الخبر ماذا يشبه truth mean? كذلك words. ماذا يشبه not like that? And what does the word mean? The word. Is it not like that? Zaydun, the honest. We used it in the mouth. Zaydun, the honest. The truth means the words. It's like a words. But والصفه هي ماذا هي الصدق اليس كذلك طيب زيد سجين صفه له او لا صفه له لكن هذا سجين بماذا يذكرك بالمحكمه هب أنك دخلت محكمة من المعاك فنطق القاضي وقال بعد أن طرق ليستمع الناس قال حكمت المحكمة بالحكم التالي السجن على زيت مدة سنة أين الحكم؟ السجن واضح؟ من المحكم عليه؟ زيت زيد يشبه ماذا المحكوم عليه والخبر هذا سجين ماذا يشبه ال الحكم الآن زيد صادق بماذا حكمنا على زيد بالصدق أليس كذلك زيد صادح حكمنا عليه بالصدق زيد كاذب حكمنا عليه بماذا بالكذب الآن فالصدق الآن في قولنا زيد صادق ما هو حكم في الحقيقة على من على المحكوم عليه من هو المبتدع زيد محكوم محكوم عليه واضح الأمر الآن زيد صادق زيد المبتدع صادق خبر زيد يشبه الصفاء آه عفوا الموصوف وصادق يشبه الصفاء زيد مش يشبه من المحكوم عليه والصادق هو حكم على زيد وهذه معاني سنتأجها في في بعد قليل كلام. الان يمكن لك من خلال هذه الأمور أن تضبط المبتدا في الامثله التي سأتقلها زيد عندنا آه. زيد عندنا أين الخبر؟ Who is it? Where مبتدا؟ the... Where خبر. the... What did the... I was afraid. Why did the من Why did the problem? Why did the problem? Why did the problem? Why did عنديةنا زيد عندنا واضح عنديةنا لزيد فالعندية هنا هي ماذا محطل فائدة أنت بما قلت لك جئتك فقلت لك زيد عندنا من الذي فتوك إياه كون ماذا كون زيد عندنا واضح وكانني قلت لك زيد كائن عندنا أو موجود عندنا أليس كذلك؟ الآن هذا هو الفائدة كونية زيد عندنا ما ظهر فهذا هو الفائدة هذه محطة الفائدة هذه محطة الفائدة حكمنا على زيد بماذا بكينونيته ماذا بكونه عندنا بكونه عندنا هذا دخلت دخلنا المحكمة فقال زيد هذا مفقود مفقود حكمت المحكمة بماذا ماذا وجود بكون زيد عند من عند فلان مثلا خبر او لا خبر حكم او لا او بكونه سيبقى هناك او نحو هذا فهذا حكم كذلك صفه صفه الكينونه لزيد فالصفات بالنسبه للذات تختلف مريض ميت حي ياكل يشرب قائم منائ جالس عالم ذاهب موجود غير موجود الى واضح ها فزيدا فعندنا هي ماذا هي خبر هي الخبر الحد الان عندنا هي الخبر وان كان هو الكائن هو الخبر واضح كما سياتينا شرحا الان في هذا المثال الثاني الحديقه ازهارها جميله <تصفيق> جميله الحديقه ازهارها جميله الان من يقول لي اين الخبر افعل اليد ازهارها جميله ازهارها جميله كل هذا خبر هكذا زين. انت ماذا تقول جميله جميله هي الخمس زين. انت جميله هي الخمس أظهر كل هذا خبر الآثان إثنان أنت عبد الرحمن كلها تلك إثنان أظهاره جميل خبر خبر حديقة أين هم أظهارها جميلة أربعة إثنان جميلة جميلة شكرا الجواب الصحيح سيئتي الآن ما الخبر؟ لو قلت لك، لو قلت لك، you, if I said to you, the فتحت is a good thing. What did you tell? You took something from what you see, and if all of ما were a good thing, to listen to the فتحت شيئا اخر وقال لك الحديقه ازهارها جميله ما الخبر الذي ساقه اليك كونها جميله او كون ازهارها جميله كون ازهارها جميله ارايتنا الآن؟ الآن الحكم على الحديقه الان في هذا المثال الاول هو ماذا جمال ازهارها كل هذا جمال ازهارها الحكم هنا الذي حكم عليه بالحديقه بماذا هو ماذا جمال الحديقة رايت الآن إذن كيف تميز بين الأخبار والمتدآت من خلال ما ذكرته لك من المعاني الحديقة بما اتصبت هنا بجمال ازهارها وبما اتصبت هنا بجمالها فنقول الخبر هذا ازهارها جميلة كله خبر عن الحديقة وهنا جميلة خبر عن الحديقة الان نقول كما قال الاخ الحديقه هي مبتدا وازهارها ماذا نقول عنها لا مبتدا كذلك هذا خبره جميله الخبر ازهار كان يقول لك ازهار الحديقه جميله فما الخبر الذي سقط اليك جمال الازهار جمال الازهار فالازهار محكوم عليها بالجمال فهي مبتدا لكن هل هو هذا لا نقول مبتدا ثاني وهذا مبتدا اول ازهار جميله الآن خبر لمن لذا ام ذا للازهار نقول خبر ثاني للمبتدا الثاني ازهارها جميله خبر لمبتدا الحديقه واضح الآن طيب مثال يقول عز وجل إيه؟ اولياء بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الفون. ها. اين المبتدا واين الخبر لما جاء خبر في كتاب الله والمؤمنون او المؤمنون لا اله الا الله بعضهم والمؤمنات بعضهم اولياء بعض خارج القران في غير القران لو قلت لك المؤمنون بعضهم اولياء بعض بعضهم أولياء بعض في غير القرآن المؤمنون بعضهم أولياء بعض ما الخبر يسقطه إليك؟ ولايه المؤمنين لبعضهم بعضا لأن أين المبتدا المؤمنون أين خبره؟ أولياء المؤمنون أولياء صحيح؟ هل هل نقلت لك ولايه الاولياء المؤمنين او نقلت لك ولايه بعضهم لبعض ها لان اين الخبر هكذا فقط حتى لا تختلط المؤمنون بعضهم اولياء اي غير قره اين الخبر بعضهم أولياء. كل هذا خبر عن المؤمنين لهنا بعضهم كانني قلت لك بعض المؤمنين Or كذلك؟ بعض like that? Some of the people الثاني؟ بعض. هذا told. Where بعض المؤمنين second one? وكل هذا خبر عن المؤمنين. كل هذا خبر عن المؤمنين. are the leaders بعض مبتدأ لا مبتدأ ثان مرفوع رفع الظمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه أولياء خبر المبتدأ الثاني وجملة الإسمية بعضهم أولياء بعض خبر عن المؤمنين مضاف إليه أولياء بعض ضمن المتصر مضاف إليه بعض مبتدأ نعم خلاص كم بقي من الوقت ندخل نواصل نواصل قال ويقع المبتدا نكره ان عم او خص ان عم او خص نحو ما رجل في الدار اله مع الله ولعبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله هذه مساله تتعلق بالمبتدا قال ويقع المبتدا نكره قوله ويقع المبتدا نكره دليل على ان الاصل فيه ان يكون لا معرفا معرفه هو لو كان لو لو ان الاصل انه يقع نكره ما تطرق اليها وان يقع المبتدا نكره اي ان الاصل ان يكون معرفه قوله يقع هكذا ويقع المبتدا نكره دليل على ان المبتدا يكون معرفه وهو الاصل وهو الاصل لماذا لو عدنا الى المعلومات الأولى او المعاني الاولى السابقه لا ظهر ذلك لو ذهبت انت الى محكمه من المحاكم واضح والمتهم فيها مجهول نكره فر غير معروف واضح قتل انسان من قتله لا يدرى من يقتل الله اعلم به لا يعرف فينتقل الحاكم ويقول قد ضجت المحكمه بالناس حكمت المحكمه على قاتل فلان وهو مجهول غير معلوم ب100 سنه سجن او بالاعدام هل يشفي هذا صدور اهل الميت لا هل يستفيد الناس شيئا لا يستفيدون شيئا لا تكون هناك فائده لماذا لان المبتدا مجهول المحكوم عليه غير معلوم كأنه لم يقل شيئا لأن هذا الامر لا فائدة فيه لا فائدة لا فائدة فيه واضح كذلك لو قلت له ها ليس فيه بائدة لو حكمت محكمة على مجهول ما الفائدة المرجوة إن وجد إن كان معروفا قال حكمت محكمه على ابراهيم لا بان يعطى له سكن لا المحكوم عليه الاصل ان يكون معلوما معروفا معرفه واذا لفائدة فائده من, من سوق الخبر عنه لا فائده منه لماذا لا لكن هو غير معلوم هو غير معلوم غير معروف فإذا عرف تتغير ملابسه طبعا يكون عنده ادله ويكون عنده كذا الى غير ذلك فهم هذا بما انذا تناقش الان الفائده من الحكم على المجهول غير مرجوه هذا في الغالب ولهذا قال ويقع المبتدا نكره ان يعني في إن ان عم او خص وسياتي معنى هذا الان لو وصفت لك رجل لا تعرفه لو قلت لك رجل طويل رجل طويل ماذا تستفيد لا تستفيد شو واضح لكن لو قلت لك زيد طويل تستفيد لانك تعرف زيد الان قال ويقع المبتدا نكره ان عما او خصا عم بشرط العموم والخصوص بشرط العموم والخصوص هذا هو الأصل ابن هشام رحمه الله مضى على الأصل وهذا هو الأولى والأفضل في قضية الابتداء بالنكرة بعضهم قال مسوغات الابتداء بالنكرة ما الشيء الذي يسوغ لنا أن نبتدأ بنكرة وذكروا في ذلك مسوغات كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على الثلاثين أو الأربعين وذكر ابن مالك رحمه الله في ألفيته أصول هذه الفوائد فقال ولا يجوز لابتداء بالناكرة ما لم تفد ما لم تفد كعند زيد النمره وهكذا فذكر قيد ماذا؟ قيد الفائدة وهنا هذه الفائدة لو نظرنا في جميع المسوغات التي ذكر النوحة نجد أنها في الغالب أنها ترجع إلى أصلين العموم والخصوص فالحكم إذا كان عاما الا يفيدك؟ يفيدك وإن كان خاصا يفيدك تستفيده لكن إذا كان على نكره مجهول دون عموم أو خصوص فإنه لا يفيد لو ذات المحكمة مثلا دائما من وردنا ربي المعاني الكبرى للمبتدا والخبر ثم بعد ذلك يأتي تفصيل هذه المسائل إن شاء الله لو ذات المحكمة وقيل لك حكمت المحكمه على جميع الرجال بكذا وكذا اي يفيد ولا لا يفيد؟, يفيد يفيد لكن لو قيل لك حكمت المحكمة على رجل بالسجن من هو غير معروف لكن على جميع الرجال قد ماذا قد افاد واضح او قال على, كل على رجل قصير خصصنا او لا خصصنا قللنا التنكير او لا قللنا التنكير بماذا بوصف القصري أو على كل رجل أب كامين أو على رجل أب كامين من هذا فخصصنا ماذا خصصنا الحكم؟ فتحصيص النكره يقلل من ماذا من شيوعها وتعميم النكره كذلك ماذا يفيد؟ يفيد فيها شيئا من البيان أو من فقدان شرط عدم الإفادة. قال إن عم أو خص نحو ما رجل في الداري ما رجل في الداري. شو اللي قلنا كنا بسبيها غير العالم كيف غير العالم؟ زيد العالم زيد العالم زيد لسنا كرا زيد معرفة؟ نعم والعالم من عالم نكير عالم تدرس معنا قبل غيام أن من أقسام معرفة العالمه. وي تبع ماذا بعد الضمير ماذا عندك في الكتاب اللي ما تفهم ماذا عندك لا ها خلينا نقول زيد نا زيد سي زيد صادق زيد معرفه و طبعا كثره استعمال زيد فقط عند النحويين فهم انت لا تعرف زيد كل النحويين يعرفونه قال ما رجل في الدار ما رجل في الدار. you say? What is a man in the garden? Now without a man. A man without a man. What do we say? A man in the لا لا يجوز الابتداء به. لا يجوز a man مبتدعا مخبرا عنه لماذا لانه هناك فلو أخبرتك بكون هذا الرجل في الدار لا عارف. نعرفه لم ينفد شيئا رجل في الدار لكن لو قلت لك ما ما هذه ماذا تفيد النفي واضح الآن هذا النفي ماذا أفاد أفاد العموم فنفي عموم الرجال في الدار استفدت هؤلاء ان تلك الدار ماذا خاوية لا يوجد فيها احد فهنا ماذا العموم ان عم او قصى ثم قال اله مع الله اله اله ماذا افاد هنا اله مع الله اله نكره لا يجوز البدء بها دخل عليه ماذا الاستفهام والاستفهام اخو النفي قريب منه لو قلت لك مثلا جاء الامام هذا اثبات اثبات جاء الامام اثبات اذا ماذا عندنا عندنا اثبات او أنا في أليس كذلك؟ الآن جاء الأستاذ الإمام عفو، هل ماذا؟ إثبات. لو قلت لك أ جاء الإمام هذا ليس نفي محضًا، لكن هل هو إثبات؟ ليس إثباتًا، فكأنه نفي. رأيت الاستفهام يشبه النفي. لماذا؟ لأنه أبعدك عن الإثبات. عندما النفي إثبات، موجب جب جاء الاستفهام لم يعد هناك اثبات فماذا صار صار كانه لا نقول نفياً كانه نفي لا اله مع الله اذا ماذا افادت العموم اي لا اله مع الله لا اله مع الله لا اله مع الله ثم قال ولا عبد مؤمن ولا عبد مؤمن لا عبد مؤمن خير من مشرك الآن عبد هذا ذكر لكن أين التخصيص هنا أو أين العموم لم فقط فؤمن وصفناه بالإيمان وصفناه بماذا عبد خير من مشرك هل هذا على هل هذا happened? شيء did you give it to them? Why? It's not a sign. A servant is a good person. But we made it with faith. What? So what did we give it to them? And كاتبهن الله في اليوم والليل خمسو هذه نكرة خمسو نكرة أولا نكرة لكن أين المخصص الإضافة صروات خمسو صروات اه نعم نقول خمس مبتدا مرفوع رفع الضمه عليه وهو مضاف صلواتي مضاف اليه مجرور وجره الكسره لانه من كسر جمع تكسير كتبهن جمله فعليه مهربه خبر الله اعلى واعلم نكتب الى القدر القادم ان شاء الله نواصل ما يتعلق ب